الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجيد وعلمين إلا خسرا وصرف فيه للناس من كل مثل فأضى أكثر الناس إلا كفورا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له يشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتقذ الله من ولد وما كان معه من أله إذن لذهب كل أله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يطفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون يشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده نصل ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان قال بمقامه العالي عند ربه أما بعد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 والتي لا تزال بمثابة التقديم لهذه السورة أيها الإخوة الكرام علمنا عند شرحنا لصورة الاعلى منذ عدة سنوات أن في القرآن صورا اسمها المسبحات وكانت حبيبه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الأشد حباً إلى صمئ قلبه صلى الله عليه وسلم المسبحات المشهور أنها خمس صور وهي الحديد الحشر الصف الجمعه التغاضم لكن من المحتمل أيضا أن من المسبحات سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وكذلك سوره الاعلى تلك السور التي ابتداها الحق عز وجل بذكر لفظه التسبيح وذكرت لفظه التسبيح مره بالماضي ومره بالمضارع ومره بالامر وبر ومره بالمصدر حتى استوعب القران الكريم كل جهات الكلمه سبح لله ابي الماضي ما في السماوات وما في الارض يسبح لله ابي المضارع ما في السماوات وما في الأرض كذلك سبح اسم ربك الأعلى هذا بالامر كذلك بالمصدر سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الله عما يصفون الى اخره فذكر القران كل جهات كلمه التسبيح فاستوعبها بالكامل ولكل هدف كما سنرى إن شاء الله تعالى وقدر هذه الآية الأولى من سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح بلفظ الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم من عجب أن نفس هذا المطلع ونفس هذه الآية بعينها تجدها في سوره الحشر في الايه الاولى ايضا وكذلك في سوره الحديد سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وفي سوره الصف وفي سورة الجمعه ولكن بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم وكذلك في سورة التغابن يسبح بصيغه المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملق وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه المسبحات لما بتدأ الحق عز وجل بالتسبيح أولا وبذكر للزواج العظيم في القرآن بين اسميه تعالى العزيز الحكيم ثانيا صبوح عزيز حكيم كأن هذا هو المعنى صبوح عزيز حكيم لماذا لماذا تسبح الصور المسبحه بهذه الجمله وبهذا المعنى يجب ان نتوقف عنده حتى نفهمه ان شاء الله تعالى وقدر لابنه قائده انطلاق لفهم هذه الصور التي المسبحات في القران الكريم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم التسبيح كما بينا فيما مضى في النهاية إثبات الكمال لله عز وجل تنزيه الحق تبارك وتعالى عن العيب والنقص وعن الخطأ وعن الضلال وعن النسيان وعن السنه وعن النوم إلى آخره فهو في النهايه إثبات الكمال في كل صفات الحق تبارك وتعالى وعلمنا أنه إما بلسان المقال أن تقول سبحان الله وإما بلسان الحال فكل شيء يدل على أن الله لا يخطئ أبدا ولا ينسى شيئا أبدا لا يدل ربي ولا ينسى ولا بيفوت حاجه أبدا في الخلق أو في الامر يعلم كل شيء هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو العزيز الحكيم فبلسان المقال نقول سبحان الله وبلسان الحال في خلقنا في خلق السماوات والارض في تدبير الامر في البعث في الحشر الى آخره كل ذلك يعتبر لسان حال في تسبيح الله عز وجل اذا التسبيح اثبات الكمال الله في كل الصفات ثانيا هو بلسان المقال كما نفعل نحن في الركوع وفي الجزور وفي الافطار وهو بلسان الحال كما هو منا ايضا ومن كل مخلوقات الله كل مخلوقات الله ايضا تسبح الله تعالى بلسان المقال وذكرنا ذلك فيما مضى ايها الاخوة الكرام ما هي الرابطة بين هذا الافتتاح في الصور المسبحات وبين الموضوعات التي جاءت في الصور التسبيحيه هذه او في المسبحات هذه رابطة قوية جدا وعلينا ان ننتبه لها وقل من انتبه اليها عدد من الناس انتبه إليها القرين وذكروها بأسلوب إنشائي لا يكاد يبين صحوى هذه القضية الهامه إلى أبعد الحدود أن الله تعالى سبح له كل شيء تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفتحون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فذلك وجدنا في سوره النور الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون كل شيء يسبحه بحمد الله تعالى فهنا هذه الصور بالذات افتتحت بالتسبيح بهذه الجمله بالذات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هذا هو موضوع اليوم التزميح أيها الإخوة الكرام علمنا أن كل شيء يسبحه بحمد الله من الذي تبقى ولا يشترك في هذه المظاهرة التزميحية لله إلا بالأمر الشرعي هو الإنس والجن كل شيء فيه مظاهرة مظاهرة بالفعل يقولون سبحان الله بطريقه او باخرى كل شيء يشارك فيه مظاهرة فيها الهتاف الكل فيها هتاف ياتي بحمد الله تعالى ويسبح الله عز وجل الملائكه الارض السماوات كل شيء في السماوات وفي الارض يسبح لله عز وجل بلسان المقال بلسان الحال بطريقه او باخرى طوعا او كرها ولله يسجد مَنْ فِي السماوات وَالْأَرْضِ وظل إلى في أسئال خامسة عشر من سورة الرات إلى أن قال وظلن بالغدو والآصال فكل شيء يصبح لله تعالى إلا الجن والإنس فلا يصبحونه إلا بأمر الله تعالى الشرعي هذا هو نفاق التخيير وهو نفاق الأمامة المطلوب بنا أن نشارك في هذه المظاهرة التسبيحية لله عز وجل هل يجوز للأرض وأنت سيد عليها وهي مسخرة لك أن تكون مسبحة لله ثم تشذ أنت عن تسبح الله بل لابد ان تشارك في هذه المظاهرة تسبح الله عز وجل السماوات تسبح الله الملائكة تسبح الله، الأفلاك تسبح الله، الذرات تسبح الله، الإلكترونات تسبح الله، البروتونات تسبح الله، الأعضاء تسبح الله، الحوائط تسبح الله، الأصبغ تسبح الله، المياه تسبح الله، الهواء تسبح الله، كل شيء في هذا الكون يسبح الله عز وجل. فلما لا نشارك نحن بن آدم في هذه المظاهره التسبيحيه وقد صخر الله لنا تعالى كل هذه الاشياء هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ما في السماوات وما في الارض سبحت لله عز وجل فلماذا لا نشترك نحن في هذا التسبيح بل لا يطلب منا فقط ان نشترك بهذا التسبيح بل يطلب منا ان نقود هذه اللجاره ان نقول سبحان الله والارض والسماوات تردد خلفنا من اين اتينا بهذا المعنى سنضرب بعض الامثله ألم تجد في سورة صاب هذا المدح والثناء من الله عز وجل لداود عليه السلام يقول تعالى نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومؤنس الاياه ومصدر الاياه قال له اسر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي عن ذا القوة في العبادة انه الاوب هو النحلة يشرح ويرجع تاني يعني دائم الرجوع الى الحق دائم الرجوع الى الطاعات اواب. فعدنا داود للأيدي انه اواب انا سخرنا الجبال معه. الجبال اصلا تصبح. ولكن الله تبارك وتعالى جعلها تردد خلسة داود تؤول معه. هو يحتف وهي تردد خلسة. ذلك بان هذا الانسان مكرم على كل المخلوقات ولكد ترمنا بني. بني ادم الى اخر الاية من سورة الاسراء. فالجبال تؤوب مع داود. انا سكرنا الجبال معه يسبحنا كل له اواب. وامر حق تبارك وتعالى الجبال والطيرة ان تؤوض مع داود في صورة الانبياء الجبال جامدات كما ترونها وتحسبونها وهي تمر مر الساعات حركة الارض هذه الجبال تؤوض مع داود هي تسبح الله اصلا ولكن الخصوصية لداود عليه السلام انسهم تصبيحها وجعل يسبح الله والجبال تؤوب خلفه مظاهره اللي هتلاهو فيها هو داود عليه السلام والمؤوب له هي الجبال وهي الطل. الطير كتفين. الطير تقف على سيف الطير تقف على ذيف الطير تحشر في تبادل عمليات حش في تبادل لتكون قريبة من داود بصوت العز النبيل جليل هو يسبح الله وهي تؤوب خلفه هذا هو المطلوب من الانسان ان يسبح الله وما خلق الا لهذا الهدف ان يسبح الله عز وجل بلسان المقال يقول سبحان الله وبلسان الحال ان يسير على شريعه الله عز وجل وعلى منهج الحق تبارك وتعالى اذا خلقنا لنسبح الله لا يجوز ابدا لك اخ المسلم ان تسجد الارض من تحت جبهتك تسبح الله من غير سهو من غير سرحان فلا يجوزك ان تسوى وانت في السجود. تذكر ان هذا المفت هالي الفرش التي تسجد عليها تصدق الله عز وجل وتصدقه باخلاص. افلا يليك بك وانت سيدك ان تصدح الله عز وجل من اعماق قلبك باخلاص وبحضور للقلب يجب عليك ان لا هذا المعنى تذكر ان الارض من تحت جبهتك وانت سادق تسبح الله عز وجل عليك ان تذكر ذلك حتى يخشع قلبك للحق تبارك وتعالى كل شيء يسبحه الحمد لله اللي فاضل هو الانس والجن الامانة التخير ولذلك هو الحكيم للاهالي السن في ورود اسمه تعالى الحكيم سبح الله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز عزيز غلب كل شيء وطهره العزيز الحكيم في ارتباط منها وبين الشبوح وبين عملية التسبيح هذه كل شيء يسبح له عز وجل ليس هو العزيز قهر كل شيء غلب كل شيء ثم قال لها ولي الارض فيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين الكل مطور يسبح لله عز وجل فهو العزيز. ولا تطيع شيئا ان يتخلف عن تسبيح الله وما خلق الا لتسبيح الله الا هذا الذي يحمي الامانه من الانس والجن فلما يا رب لم تقر هذا الانسان ليسبحك ايضا في هذه المظاهره الضخمه في تسبيحك تباركت وتعاليت يقول انا الحكيم بحكمه الله عز وجل اقتضت حكمه الله تبارك وتعالى ان يخير هذا الانسان ليصبح الله اختيارا وطواعية اختيارا بغير اجبار وبغير قهر او قصر عليه ولو شاء ربك لفعل ذلك ولكن الحصين الحكيم الفرصه الفرصة ان تصبح او تكفر والعياذ بالله هذه هي الامانه هو العزيز قهر كل شيء تسبع كل شيء له وهو الحكيم اعطاك الامانة ان شئت تبخت وان شئت تكفرت والعياذ بالله لماذا؟ لانه الحكيم فهو العزيز الحكيم كل شيء يسبح لله عز وجل فذلك في سورة النمل وجدنا شيئا من قصة الهدهد هدهد سليمانة كما تعلمونها جميعا في هذه القصة مواعظ وعبر سأهوة سليمان عليه السلام تفقد الثورة قلن يرى الهدهد فقالت لا أعذرنه أو لا أذبحنه أو لا يأتني بسلطان فما فمتت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ لنبع يطي انظر إلى الجرأة التي كانت لهذا الهدهد يقول سليمان الذي هو الملك على الجن وعلى الريح وزيهات المعلومات وجمع المعلومات كثيرة جدا وسليمان ممثا في الأرض ومع ذلك الهده الجريء يقول له احطوا بما لم تحط به. كيف? لانه وجد قوما يسجدون الاشتنس من ذو الله يسبحون غير الله. وهو استجد جزء من التسبيح. السراط جزء من التسبيح. الصيام جزء من التسبيح. القيام جزء من التسبيح. الجهاد جزء من التسبيح. كل عمل لله هو جزء من التسبيح. هذا الهدهد لما وجدهم يسجلون للشمس من دون الله وعلم ان سليمان ممتن في الارض عند ابن قال بالفقة احطب ما لم تحضره ظن الهدهد ان سليمان لا يمكن ابدا يكون عارف اخبار هؤلاء الناس الذين يسجلون للشمس من دون الله وعنده تنكين من الجن والانس والطير والاغظة وعنده الريح الى اخرى لا يمكن يكون هذا التنكين له سليمان ويبعث الارض بعض الناس يسلون ان الله عرض التزليح لله كان لا بد ان يدق اعناقهم وعندي اذن قال الهجهب لا انت ما تعرفت احط بما لم تحد به بفقه فماكث غير بعيد او هو اسكيل ان جايز من سلاح بالسليل رات لما اتخلص فماكث غير بعيد فقال احط بما لم تحد به لان الانت يا سلمان تكون قد علمت هذا وتترك معلمهم عليه انهم يصبحون غير الله استعجب الهجهب واستعجن من هذا الذي يحدث وجئتك من سبع بمبئي يقين فما الذي جاء به الهبوض إني وجدت مرأة تنبقهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هو يعلم أن المكان المرتفع يسمى عرش علم النبي الملكة عمل لهم إلهة وعمل لها عرش ولها عرش عظيم إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم زين لهم قال لهم أن تكون عظمة أنتم واصلون الشيطان سيلا تعمل كل حاجة لتسجده لها فزينا لهم الشيطان عمله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون مفيش فايدة هم يحسبون لأنهم اهتدون يحسبون لأنهم يحسبون لصدعه الشيطان اللي لحيطة للتصد الإنسان باتجي إلازية معينة يجد شيئا يصده فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض وعليه ما تخفون وما تقولون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم هذا هو كلام الهدهد اذا الهدهد سبح الله عز وجل وخاطب سليمان بهبه يعلمها الحق تبارك وتعالى اذا كل شيء يريد ان يتجاوب مع الانسان في المظاهره التسليحيه لله الواحد القهار فذلك التي قالت يا ايها النملو ادخلوا مساكنكم لماذا لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا شعرون احسنة الرن بهذا الانسان احسنة الرن بسليمان ان حتى فبغير قصد منهم وهم لا يشعرون عينت ان هذا نبي كريم وممكن ويصبح الله هو قائد المسبحات فعلى هذا الانسان المكرم ان يشارك في هذه المظاهرة بل عليه ان يقودها مسبحا بحمد الله تبارك وتعالى هذا هو السر في عمليه التسبيح هذه في بداية الصور المسبحات سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب وملتصقا بجذع اكله ثم صنع له المنبر فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم فما كان من الجذع الا ان صنع له انيلا كانين الناقه فنذر النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكت وهدأ لقد حمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع هذا هو مسبح لله كل شيء يسبح لله ولكن الأشياء تصر وتبتهز بشدة عجيبة لا تدرون مدها عندما تجد إنسانا يسبح الله عندها وأمامها ولذلك فما باكت عليهم السماء ولا هذا بالنسبة لآله فرعو. اذا السماء والارض تبكيان على الموحدين. اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان موضوعا في السماء وموضوعا في الارض. فاما الذي في السماء فموضوع سعود عمله. واما الذي في الارض فموضوع مصلاة. موضوع مصلاة يبكي عليه. الكل يتمنى لابن ادم هذا ان يقود مظاهرة التسبيح وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. مظاهرة تسبيحية. لقد علمنا بنفع القرآن فيها الذين كانوا يقرأوا القرآن ويبقون مع قراءة القرآن تصدعت منازلهم بعد موتهم وعناك علامات وعلمات كل شيء يسبح بحمد الله تعالى ولكن لا تفقهونا تسبحهم علي كرم الله وجهه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسكة فخرجنا إلى جهة من جهاتها فما استقبله جبل ولا شجر الا وقال السلام عليك يا رسول الله. كل شيء يسبح لله عز جل. ويتمنى لهذا الانسان ان يقود هذه المظاهرة التسبيحيه كيف? لا فقط بمجرد المسبح سبحان الله سبحان الله الى اتنى. بل بلسان الحالي. قبل ان يكون بلسان المقال. كيف? بان يسير على شريعة الله وعلى نهج الله. كما سنرى بالتفسير في هذه الصور المسبحات. شيء عجيب شيء عجيب الارض لا تاكل اجساد الشهداء الموحدين او لا تأكل اجساد بعضهم كما علمنا ان جسد عمر وجد بعد موته بفتره زمنيه طويله عند ما قاموا بتنسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مضيوث النبي صلى الله عليه وسلم وادخال القبر مخالفين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادخالوه في المسجد عندئذ وقعت الحال فظهر جسد فاغتم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لان ذلك تفوعل رغما عن انسوه باوامل الوليد بن عبد الملك اغتم لذلك الى ان هدأ ساعة اكبره انها ساق عمر رضي الله عنه واذا لم تأكل الارض وسعد الشهيد كذلك جابر ابو عبد الله ابو جابر وعمر بن الجموع زوج اخته مات في احد وبعدهما بعشرات السنين في صحيح البخاري كل هذا الذي اقول وجد جسدهما سليما كيوم نوتهما دماء كما بلغتهم الحرارة حوايه الدماء الارض لا تأكل اجساد الشهداء الموحدين كما من الله عز وجل بانها تحبهم وتحب الذين يقاتلون في سبيل الله لان القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو اعلى نوع من اجزاء التسبيح في الارض والسماوات اعلى نوع من التسبيح اعلى من تسبيح الملائكة الموت في سبيل الله القتال في سبيل الله هذا اعلى نوع من انواع التسبيح ولذلك الشهداء لا تحترم انهم قد ماتوا ولكنهم احلى ولكن عند ربهم يرزقون كما تعلمون كل هذا هذا نوع من التسبيح مظاهره تسبيحيه لكل ما في السماوات ولكل ما في الارض مفهوم منك على الاقل ان تشارك بهذه المظاهره اما ان تبتعد فلقد علمت قوله تعالى في سوره العاديه ان الانسان لربه لكل فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حجر بمكة وكل هذا الحجر كان يسلم عليه اني لا اعرفه الآن صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا تتجاوب تنود أن تتجاوب مع الإنسان من الحجارة من يهدف من خشية الله إلى آخر ما تعلمون هذه الأشياء الماجدية الصماء هي تسبح الله بطريقة او بإطرة والعلم عند الله عز وجل المطلوب انت ان تشارك في هذه المظاهرة ومن هنا نجد الصور المسبحات تحدثنا عن شيء عجيب الى ادعى الحدود صبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم وايها الاخوة الكرام مرفق دائما بهذه نفس تاحيات في الصور المسبحات لماذا؟ كما قلنا لأكدارين على الأقل أولهما أن الله طهر كل شيء فكل شيء يسبحه بحمده أتينا طائعين فهو العزيز وكذاب الإنسان مخير إنساء سبح وإنشاء كفر والعياذ بالله فهو الحكيم ثم بلحثنا في هذه الصور المسبحات تبين لنا العجب تبين لنا انها تذكر حشدا من الرسالات حشدا من الرسالات من اولها الى اخر الرساله المحمديه الجامعه الشامله صلى الله عليه وسلم تجد نظما عجيبا جدا في سوره الحديث وفي سوره الحشر وفي سوره الصف التي نحن بصددها وفي سوره الجمعه تجد حشدا هائلا من الرسالات ولقد علمنا فيما مضى عند شرحنا لهذا الازدواج الهائل العديد الحكيم علمنا انه يقترن كثيرا في القرآن مع ارسال الرسل العزيز الحكيم لان مش ممكن في واحد يزعم انه رسول ويؤيد بالاحوال الشيطانية اللي بينخدعوا بها فيها ويظنونها كرامات كمدعي النبوة ويتركوا الحق التورق وتعالى يلدشوا على الناس دينهم هذا لا يكون ابدا ومن ظن ذلك فقد ألحد في عزة الله إذا كان الله العجيز إذن هو الغالث إذن لن يترك زاعما للنبوة بأي حال من الحال ولا ضد له من الخزران فأي إنسان يدع النبوة أنبئون بعلم أنبئون بعلم العهد آخر من الذي يدع النبوة ولم يخذل قل وميل لا أحد لأن الله يهيمن على ارضه وعلى سمواته فهو العزيز اذا لا يمكن بحال من الاحوال ان ندعي مزعن انه رسول من عند الله ثم ينصر ولا يهمل لا بد له من الخذلان في النهايه هو العزيز الحكيم ان محمد صلى الله عليه وسلم قد مكن الله له في الارض انظروا الى رسالته الجامعه الشامله انظروا الى كتبه انظروا الى القران الذي جاء به انظروا الى انتصار هذا الدين انظروا الى استيعاب رسالته لكل معلومات الارض ولكل معارف الجيل ولكل معارف العصر الماضي والسابق والحاضر في الكيمياء في الجيولوجيا في الكهرباء في الصناعه في الزراعه في المواصلات في الحروب الحديثه في الرادار في كل شيء رسالته تستوعب كل هذا فكيف يمكن له بهذا الشكل وهو يزعم انه بنبيه وليس بنبيه كيف يكون هذا من قال بهذا الزعم فقد كفر برب العالمين وقد انكر ان الله هو العزيز الحكيم لا يمكن ان يكون ربنا عز وجل هو العزيز ومع ذلك يزعم جاءا انه رسول بغير بسهلة ثم يوثر ويضلل الناس ان الله تعالى هو العزيز فلن يسمح ولن يسمح ابدا لدائم ان يزعم انه نبي الا ويغذره ويشتهر قراره امان الجميع وسبحان الله العظيم فالعزيز الحكيم تقترن بالتشريع كما قلنا في سور المسبحات كما تقترن بالرسالات ايضا وبالذات برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله اصحبوا الى ربكم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وتفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصفى اما بعد ايها الاخوة الكرام تذكره سريعة بورب العزيز الحكيم في القرآن مصاحبة للرسالات ايا كانت هذه الرسالات استمع الى هذا السواق من صورة النساء في الآية الخامسة والستين بعد المئة يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اوحينا اليك الى النبي صلى الله عليه وسلم كما اوحينا الى نوح شفنا النبي الى فين الى شيخ الانبياء والمرسلين الى نوح في البدايه ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى النبي عيسى الصلاة على نوح والنبيين من بعده. وعوحينا الى ابراهيل. هذا تفصيل بعد الاجمال. ابراهيل واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وسلم الله موسى تكليمه رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون لمن على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كل هذا الحج من الرسل ختمه الحق تبارك وتعالى بالعزه والحكمة. اذا لا يمكن عبدا ان واحد يزعى منه رسول وليس برسول الا ان يخضل. فهل خذل محمد صلى الله عليه وسلم? وقد اظهر الله هذا الدين على الدين كله? ان كل الكتب العالمية في كل المنن والمحل في كل الديانات المنزلة وغير المنزله لم تبلغ معشار معشار التفاصيل والكتب التي خرجت من هذا القرآن المجيد. كل الكتب في اللحودية في النسوانية في المجوسيه في كل المنن والمحل لا تبلغ عشر معشار ما بلغته كتب المسلمين المتفرعة والمنبعثة من كتاب الله عز وجل. تنكيل هائل. القساوثة يدخلون الاسلام. فادة العالم من الاحبار ومن الرهبان. الذين تقول الله يدخلون الاسلام. فادة في كل المعارف والعنام. اكادرهم يدخلون الاسلام. اولا يكن لهم آية ان يعلمها علماء بني اسرائيل. فكيف يكون محمد مفتريا على الله يكون وكيف يكون لا علم للكذب وكيف يكون زاعما هذه وليس برسول اذا لقد كفروا ان الله هو العزيز الحكيم الذي امن بان الله هو العزيز هو الغالب لا يمكن يحدث ان في رسول له في الارض وبقوة هائلة وباعلان وبوضوح ليس عندنا اشوار كباقي الملل والنحل كلهم ضعف في ضعف ولذلك يخبعون المواد والمعلومات عن متبعهم اما نحن فلا يوجد ما نخبعه لا يوجد ما نستطر منه الاسلام من اعلى مئذنة في العالم يقال في منتهى القوة والوضوح لانه الحق من عند الله عز وجل. فدائما العزيز الحكيم مقتلنا هنا مع الرسالات. نبدأ مثلا بابراهيم عليه السلام. يقول بالتفاعة والعشينة بعد الله من سورة البطرة. ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا انك انت العزيز الحكيم. بما ان الله هو العزيز. مشيت وزيره شيء يدعم الرساله الا ان نكون رسالا رسولا بالذات والا فورتوا والانت الحكيم فبعث فيهم رسولا منهم في الوقت الذي ذكروه سبحانه لا اله غيرك عن ابراهيم عليه السلام ذلك في سورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الايات الرابعه من سورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم شوف الرسل بنسهام قومه الرسل في ختام الايه العزيز الحكيم كذلك في من سوره الشورى يقول عز وجل كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم بين العميد ما بين صلاه وما بين صفتي الله عز وجل في العزه والحكمه العزيز الحكيم فذلك في موسى في الآية التهشعة من سورة المنلى. يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. بعد ان قال فلما اتهى نودي انجورك من في الارض ومن حولها من في ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. وفي سورة عمران. في الآيات الثانية والستين اقرؤوها من الثانية والارضعين الى الثانية والستين في قصة عيسى عليه السلام ولا رسول ولا رسول القرآن الا واخترم الاطراف بالعزيز الحقيق. سواء من على التراض على الاستقلال او في العلم كما رأينا في سورة النساء. هذه سورة اهل عمران في الآية الثانية والستين يقول ربنا عز وجل ان هذا بعد قصة عيسى مشروعة بالتفصيل من اول قليل تعالى وان الملائكه الملائكة وعمر ان الله اصطفاتي وطهرت واصطفاتي على نساء العالمين. الى الثانيين والستين يقول تعالى ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. عبر بلا حدوث تجدونها في سورة ال عمران. بعد الذي قالوه عن عيسى والذي زعموه. يفتروا الكذب على الله كيف يتصورون ان الله عزيز? ومع ذلك يكون ما يتصورونه عن عيسى. كيف يكون ذلك? ان الله غالب على امره. وفعامل ما يريد ويريد ما يسعل. وان الله لهو العزيز الحكيم. كذلك نجد بالنسبه لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. تجدون ذلك في الآية الاربعين من سورة التوبة ان لا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني إِذْ اذ هما في الغار اذ يقول لَا لا تحزن ان الله معنا لا تحزن. ان الله معنا. فما الذي كان من امر العزيز الحكيم. فانجل الله سكينته عليه. وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة يذين كفر الشفنة. وكلمة الله هي العية. وكان الله عزيزا حكيم او الله عزيز حكيم. اذا في هذه الاية ججد اقتراما بين العزة والحكمة مناسبا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله غالب على امره ولا بد ان يظهر هذا الدين في كل بيت. قبل ان تقوم الايامة. لماذا? لانه عزيز. لانه غالب على امره. فلم لا يستعجل عز وجل? لما لا يستعجل وينشر الدين الاسلامي بسرعة. ويمكن له الآن. ولكنها ولاده متعثرة. في النهاية لن تقوم الساعة حتى يظهر الله هذا الدين في كل بيت. وسنجد تفصيل ذلك في نفس سورة الصف التي نحن بصدد شرحها. هو سبحانه الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اذا في نهاية الخطبة سنفصل بعض الصور سنتم هذه البيانات الخطوره جدا. سنذكر قبسا من سورة الحديث ان شاء الله وقبسا من سورة الحشر وقبسا من سورة الصف وقبسا من سورة الجمعة لابين ما اقول سترون عجبا في الايات اللي في هذه الصور. اللي حيمشي يا صادق ولا ينتظر معنا علي ان يقرا له الصور وافتح بالله ان يقراها اليهوده قبل ان يموت بغير فرعتها وبغير فهمها سيجد العجب في هذه الصور ومناسبة ضغمة بغير حدود بين العزيز حفيم. وبين السبوح الذي سبح على الناس السنة ما في الارض بين كل ذلك وبين انساء الرسل وختام هذا الرسل برسالة الجامعة الشاملة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم او برسالة احمد. وستجدون العجب ايها الاخوة الكرام في هذا. سبح لله مغلق وما في الارض وهو العزيز الحكيم شيء عجيب جدا سترون في سورة الحديث ال52 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان بيتكلم عن الرسل اللي تفسر سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم في اول الحديث تجيب ال52 هذا المعنى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لماذا لماذا عشان يسبحوا الله هذا هو الهدف. كيف? ليقوم الناس بالقسط يعني بشريعة الله عز وجل. ولا يقبلون غيرها تشريعا باي حال من الاحوال الا ان يضطروا الى غير ذلك او الا ان يجبروا على غير ذلك. ليقوم الناس بالقصة. انظر! انظر الى تكملة الاية وانزلنا الحديد القوة الحربية القوة العسكرية لتقيم منهج الله في الارض برغم المجرمين وبرغم المشركين وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز، لو شاء الله لم تصنعنهم ولكن هو يبتعد الله، انظروا لهذه الآية وانظروا إلى التي تليها، ستجد روابط رهيبة بين استطاعيات السور المسبدعات سبعة لله، نافسات وما في الأرض، والعزيز الحكيم وبين تفاصيل رسالة وختامها بسورة محمد صلى الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أي واقفة الكرام، لا تنسوا ابدا ان كل رسالة انما جاءت تنهيدا للرسالة محمد. ذكر قصه فرعون فلان رساله محمد ستواجه فراعين وفراعين وفراعين الى ان يرضى الله الارض ومن عليها وان ذكر قصه قارون في القرآن فلان رساله محمد ستواجه وستحتوي قوارين وقوارين وقوارين الى ان يرضى الله الارض ومن عليها وان ذكر قصه شعيب في الذين يتصفون في المكان ويبحثون متاع شعهم الا ان رساله محمد ستحتوي كل هذا وستجلو غشاشي نوعات ساكلة كما تعلمون لم يذكر شيء في القرآن الا وتفزدون على شاكلته بغير حدود في هذه الامة تواجهه الى ان يسيطر الاسلام على كل ارض في عهد المهد المنتظر ويدخل هذا الدين في كل بيت وبعد ذلك تخبر رسالة المحمدية وينضع العلم شيئا فشيء الى ان تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. عباد الله لكل هذه الموضوعات باذنه تعالى بعد الصلاه توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من قدره العزيز على اجابه الدعاء ومن رحمه الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم قولوا امين ايها الاخوه انا اولجي الله وانتم قولوا امين ان موسى عليه السلام لما دعا قال وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه دينك واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا خمس على اموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الامين ماذا قال الله قال قد اجيبت دعوتكما بالمسنى وهو ربما يدعو مع موسى ولكنه كان يؤمن على قول موسى قولوا آمين لا تربيوا هذا وإنما تقولوا آمين لحنثني على الله تعالى بما هو آله لأنت تقولوا آمين يعني أنا موافق مع هذا ومشترك في هذه المظاهرة اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا عزيز يا حكيم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام اللهم اهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكولا اللهم اجعل القران العظيم ربيع كلبنا اللهم اجعله خلقنا وحياتنا اللهم اجعله حجه لنا لا علينا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف واسر الرحيم اللهم بارك لنا في ارزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها اللهم اشف في مرضى الموحدين اللهم اشف مرضى الموحدين اللهم اشف مرضى المسبحين برحمه منك يا ارحم الراحمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم نقض الدين عن المدينين رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون برحمة منك يا أرحم الراحمين عباد الله إني الله يأمر بالعدل والإحسان وإنفاء القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغء يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم واغفر الله لنا ولكم بسم الله نحمده ونسعينه ونسفه ونسفه ونسفه ونعرض بالله تعالى نشير أنفسنا وفيقات أعمالنا ونهد الله فلا نغل له ونهد من فلا هاجي له وشب أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشب أن نخمضا عبده ورسوله ونسلم ونسلم على خير خلق الله ونهد من محمد الله أيها الإكتة الكرام نستكمل ما دعناه بفضل الله تعالى نبيان الرابط القوية بين هذه الآية في مطلع الصور المصبحات صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وبين موضوعات الصور هذه التي نحمد سببها فنأخذ أولها وهي صورة الحديث في بدايتها قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم جاءت الآية السادسة في عشر فقال تعالى أولوائل الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوثوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقصت طلوبهم وكثير منهم فاشقين انظر إذا الشيء بتتكلم عن آل الكتاب وعن رسالة فطال عليهم الأمد فقصت طلوبهم قاعد كثير على الكتاب بسطرة طالة عليه مش مستحمل عصابها الأسفاء والملل والعياذ بالله فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون لننظر إلى التفريق هنا والعزة والحكمة وإلى ذكر آه الكتاب في هذه الآية السادسة عشر ثم نجد الآية الخامسة والعشرين كما قلنا لقد أرسلنا رسلا بالبينات من الواضحات الوضحات تثبت تثبتوا أنهم رسل لا يوجد مدعي النبوة اوزاعا لأنه رسول إلا أن يكون ما عندهم من عجزات أو من من بينات اللهم إلا بعض الأحوال الشيطانية اللي كان بيقدر يعملها الشيطان من أسود مثل عمسي بعد سيهول تاني ده مسلم الخذاب إلى آخره و الدمشق إلى آخره لآخر لأ مدعا النبوة بعض الأحوال الشيطانية يخيل للناس إن جماعة جايين لكبير خين ولفسوا نبدة العنجر يشوفوهم لحظة ويختفوا على طول قد واحد من المحاولين مواحدين يقرأوا آيات الكبسي أن أي يذكروا خلمات التوحيد او يصدقوا الله عز وجل لأن عن الناس الى اخره درجة ان واحدا منهم حاولوا يقتله فلن يستفعوا قتله المدعى النبوة لأن الشياطين كانت أن إلى أن قال لهم من تذكر اسم الله فقال الله السهم وقتله فهؤلاء يصابون دائما بالقرآن المبين يبقى أي مدعا للنبوة أو دائما للثالة لابد أن نصاب بهذا القرآن أما الرسل من عند الله فهب بالبينات ليكون شعاء شك أبدا ومعجلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم لقد أبطلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا نعم الكتابة والنزام ليقوم الناس بالكسط الكسط هو شريعة الله منهج الله موازين السماء هذا هو الكسط مش وزارة العدل الامريكية او المصرية او اليمينية. وانما هي موازين السماء. العدل كما اراده الله. هذا هو القسط الذي اراده المقصط عز وجل. واللي عالد يختلع قسط ابقائيه. ما اسمه في القرآن. قاسط. وعما القاسطون فكان لجهنم حطبا. يبقى المقصط هو الله. الشريعة هي الشريعة الله عز وجل. ليقوم الناس بالقسط. والجهات بقى عليهم، وعن جنم وحديدة اه رمزه الحروف. فيه راس شديد وما نافع للناس البأس الشديد الحديد في السيوف في السيوف في الدبابات في الطائرات، في الخنازق، في السهام في النبال في المتفجرات في الكهرباء بالذات بالذات في الكهرباء الأيام اليوم والنحاس كل ده ما يمشيش فيه خطوط المجال للقوى المعنى فيه. ما يمشيش إلا في الحديث لم يحصلش تهريد الكهربة بالتاكل العالية إلا بوسط الحديد. ففي الحديد وفيه بأس شديد دون غيره من المعادن. كل المعادن ممكن تسمع منها آلات حربية وبخمة. إنما الكهربة بالذات وفيها البأس الشهود كما علمنا لسيك الإله في الحديد. وهكذا الحديد ايه؟ الذي أجده هذا الكتاب هو الذي يعلمه السرة في السماء والأرض. كذلك الحديد في القرى الأرضية في القطبين الشمالي والجنوبي عمل تجاذب عجيب جدا مع الشمس. فسر توازم الأرض ولا بالضرح حول الاسياء ثم حول الشمس تكلم هذا الحليب في نصر الله عز وجل ولكن بالجهاد قوانين والجهاد قواعد هل نجاهد ونحن من أجل يمكن وم... ونجاهد من الجهاد له دراسات ولا علم لابنا أن تدرسها ولا لا تتوحضي الله هيا بنا على الجهاد نجاهد من من نجاهد من وأين في لحوة جاهد من تبنون السنين عن وهم لا يفهمون شيئا سبحان الله العظيم القمطة التي تطبق الشريعة ستجد اكثر الناس الساقبون ضدك لماذا؟ لأنهم لا يفهمون شيئا عن الدين لان الشياطين حاليه ايه الحق دا عايزينه ايه؟ انها عامة المزيك ايه؟ دا تكتير ايه بقى اقتل وهكذا تجد ايه؟ اضطراب وعدم اتزال لا بد من العلم اولى لا بد من العلم اولى تجاهد مين؟ وبعدين لا بد ان يكون على مستوى الدولة لا يلديش القوات المسلحة ولا داعة يعني الدجوزة دي التفسيرات فلم يعني الاوال بعد المهم ان تذهب الصورة وانجن الحديدة فيه بقية شديد وما لان الاية عامة بالكليشة في مصر بس ما فيه. وانجن الحديدة فيه بقية شديد وما نافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ما الذي قاله بعدها عز وجل لما لا يجب تتكلم عن ايه عن الرسالات من الخمسة عشر لغاية اخر الصورة عليك انت تقرأها وستجد فيها العجب ستجد فيها الوحي الى ابراهيم وستجد فيها الوحي الى نوح وستجد فيها الوحي الى الرسل وستجد فيها الوحي في النهايه الى عيسى بن مريم واتيناه الانجيل وهو الشاهد الاخر ايه بين قضين عيسى ابن مريم واتيناه الانجيل ما معنى الانجيل اولا انا بختصر الايات المفروض انتم ان شاء الله تقراوها من الآية 25 حتى آخر السورة من سورة الحديث لذكر ما عيسى عليه السلام فيقول وقصينا بعيسى بن مريم وآتناه الإنجيل الإنجيل كلمة في العذرية معناها البشراء ما معنى الإنجيل البشراء فإذا ما لعيسى بن مريم البشراء البشراء بشيء معه أن بشيء سيأتي بعد البشراء لا تكون إلا بشيء سيأتي بعد وقتينا عليه السلام علينا وقتي الانجيلة اجي بالبشرى دي محمد صلى الله عليه وسلم وسنعلم بعد التفصيل في سورة الصف اللي هي برضو من المسبحات واللي بقول زي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد هو في الانجيل اسم هو الفرقلت والفرقلت يعني الحماد بشرح دائرة المعارف الاجنبية البريطانية وغيرها الفرقلت يعني الحمد كما على ذلك بالتحصيل ان شاء الله تعالى وقدر بر اذا هتقرا انت مين الا 21 فما بعده ستجد الرسلات من نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمن المعتدل وكثير منهم فاسقون ثم قفينا من بعدين برسولنا وبعدين قفينا بمن جاء سيدنا مريم واتيناه الانجيلا الى آخر ما سترون في سوره الحديد من عجب كلها او في معظمها تتحدث عن الرسالات ختاما بمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كيف؟ في الآية اللي في أكل الأب الأخير يقول إيه؟ يَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَنِنُوا بِمَنْ برسوله تقوا الله وآَنِنُوا بمن؟ ما لما آمنوا إزاي؟ للخطاب لآهل الكتاب الذين آمنوا بعيسى وموت الذين آمنوا بعيسى وموت مش موت فقط اللي آمنوا بإنزال الكتب وببعثة الرسل لما أهل الكتاب آمنوا في يوم إيامة وفي كتب حتنظل في رسل بال البشر عشان تقودوا الناس في هذه المظاهرة التسبوحية لله عز وجل فحولوا اتقوا الله لأهل الكتب بقى لأنه يوم من عادلين نوح وإبراهيم والرسل وقفين وبعيث أتلاه منجيل إلى أن يكون يا أيها الذين أمان اتقوا الله خفوا ربنا بقى وأمين وبنان برسوله محمد يعني عليه السلام ايه النتيجة؟ يؤتيكم كفلين من رحمته لماذا يؤتي الكفلين من رحمته؟ لايمانه بعيسى وموسى والصديقين واتباعه على هديهم ثم لايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم في غير ما أو او مكابره وهنا يكود له اجران وهذا الحديث في ساحة البخاري من كان له امه علمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها واعتقها وزوجها فله اجران طب لا ادري اللي بيتزوج اصلا الوحي والزوجه له اجران انه اللي بتزوج اما اصلا بعد ان اعتقى وعلّمها وعدّبها ايبالو كم قد ايبالو اثنين هذا الحديث الصلاح فله اجران وايما رجل من اهل الكتاب ذا تكملة الحديث صلاح البكار ايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه انظر الى دقة كلام النبي صلى الله ساله امن به ايه بنبي ايه ثم امن به فله اجران فإذا آمن بنبيه لا يجد من, من آمن بموسى ومن آمن بعيسى محمد صلى الله عليه وسلم ايضا حد على شيء اخر من الاعمال الصالحه المهم هنا يؤتيكم كفلين من رحمته ويقفر لكم ويقفر لكم ويقفر لكم, لكم الى اخر الآيات انتم تقرؤون اخر سورة الحديث وتترون الربط الهائل بين الآية ليسبح لله ما في السماوات وما في الارض هو العليل الحكيم وبين تسلسل الرسالات من عهد ادم الى عهد من الى عهد محمد صلى الله عليه وسلم السورة كلها بتتكلم كذلك عن الانفاق كذلك بتتكلم عن ايه عن الجهاد وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لقد اخذ نفاقكم ان كنتم مؤمنين فهلو ما لكم لا سبيل الله الله ولله مرافل السماعات والارض لا يستوى منكم كل دقشة الحديث لا يستوى منكم من انفق من قبل فتح وقاتل ولا يتعظموا درجاتهم من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله رقصنا اذا كل هذه ايات تتحدث عن الانفاق وعن الجهاد وعن تسلسل الرسالات عرفت واسر بداية الاية بالتسبيح وبالذكر العزة والحكمة اهو اصور الرسالات الى ان تصل الى من الى الرسالة العامة الجامعة الشاملة الى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الانساق في سبيل الله ومن خلال الجهاد في سبيل الله اقرأ انت بقى سورة الحديد وحتعلم لماذا استطح على الحق تبارك وتعالى بهذه الاية المسبحة سبحة لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يقلق الكتاب في هذه الصورة تصوير جدا. ثم نجد بعدها صورة الحشرين. دي شرحناها بالترسول. اجناها بسرعة. بارضي سبق عليه ما في السنواتي وما في الارض. وهو العزيز الحكيم. الايل وراه بتقول ايه? الايل وراه هو الذي هو الله الذي اخرج الذين كفروا من معايا من مين؟ من قائد الكتاب من ديارهم لأول الحشب من أول من اللي أخرج الكفار من قائد الكتاب من المديرة في غزة راني النظير إنه الحق تبارك وتعالى لماذا أخرجه؟ عشان من يحل محلهم؟ النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وذي أخرجه لنا كفر من قائد الكتاب من ديارهم لأول الحشب ما ظلمتم؟ أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حسونهم من الله مين اللي يقدر يخرجهم بقى ما نعرفش من عارف الله اسمه ايه مثل المناسب هنا وهو العزيز ياسر اشوفه العزيز عشان ينصر رسالته وينشر رسله مش هيفضل هم يبقى خرجهم طلعهم بره وحط مكانهم مين النبي واصحابه شوف شوف شوف المناسبة. ده بين الايه المسبحه بيقول لي اخرج الذين كفروا الايه وراها على طول من من جارين لأول الحشي ما ظلمتوا ان يفيدوا وظنوا عنهم مانعتين حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عمله وقذف في قليبهم الرعب شو ربنا بقى لما بيحب يفضل عدوك يفضل عدوك يفضل عدوك يفضل عدوك يفضل عدوك تاهم ان انت ايه ان انت حتدمر الارض دي كلها انت تكون عيان بالسكر او مرض بامرض والعزو له اطلب كبيرة شويد لما فيكش آدم انما ربنا حطت قدام جل بعضها كبيرة فذاك وقادر الذي يقوم الرعبه بيوتهم دم يقول لك الحق احنا اخذوها مننا وايديهم وايديهم وايديهم فاعتبروا يا اول الافكار اعتبروا يعني ايه يعني اذكروا عزة الله يذكروا حكمة الله لان لسنا من الدهر شويه لكن ذلك على عين الله عز وجل وعلى رعايه الله عز وجل وعلى احاطه الله عز وجل وعلى هيمنه الله عز وجل شوفوا كتابه الاله فده هيلاقوا اللي وراه على طول يفهم شر دباب سوره الحاشره بهذه الاله وبعدين وراه لا ان تنزل الله عليهم جزاء يعذرهم في الدنيا يعني لازم يهاجمهم لازم ياخذهم لانهم مدعين الكذب على الله قول عز وجل لا اله الا هو فلازم يهاجمهم قابل زيد يهاجمهم اقتربوا اقصر ايه نطلعهم من المدينه عشان يتبعها النبي اصحابه ايوه كده الكلام الله لله ومن اجمعيه طب ما ما كانش عمل كده الا تفتح يهدلهم هم في موتهم بيصحى من المشاكل اللي تعبانه في حلمه <تصفيق> ولا اعوذ بالله وكون حيه سوداء رققاء ولا اعوذ بالله بيلاقي العقارب كده ماشيه وانت عاوزين اعرف يطلع عقربه بتعمل زي ايه زي صاروخ نار بيجرينا كده عشان نور نمشي في الرجل ولا اعوذ بالله لقيت لمسه القيد ويا اللي عذابه الافراد ولولا انثى الله عليهم العذابه الجلاء العذابهم في الدنيا ولهم في الاخره ايه عذابهم ده مش بس هيستقبل ربنا سبحانه وتعالى بميت العذاب هنا بس في الدنيا طب ليه كل الناس ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله شاق يعني؟ إيه؟ جعل ربنا في شق هم في ايه؟ في شق هم في ناحيه ربنا في لا ده ربنا بيتودد لكي يتحنن اليك لانه الودود تقول انت تصعد وتروح الناحيه الثانيه فين العنه شاق الله وايه؟ ورسوله ومن يشق هو الله وايه؟ هو ومن يشق الله وايه؟ ما له رسوله طب ليه لأنه اللي يشكر الرسول فقد شاق من؟ فقد شاق الله فذاكر البداية شاق الله على رسوله وبالنهاية قال وما يشك الله لأنه حشك الرسول ومن يشك رسولا بعد ما يتلاقي الله واتبع غير السبيل وإلا نوليه تولى تقوله ونصيده عندما وطاعت نصيره فهذا ومن يشك الله فإن الله شديد العزيز عزيز, عزيز. فبسيب مهم كده ويستدريقهم ليعا لأنه حكيم لله في خطير شعور عزيز في حكمته حكيم فيه وانت اقرأ بقى سورة الحشر الى ايه اخرية ستجد ذكر انفاق المال وستجد ذكر الجهاد لان سورة تتحدثوا عن الغزل واتبان النظور لأول الحشر في معركة ضخمة جدا كانت في المدينة المنهور من اللي هزمهم الله عز وجل العزيز الحكيم شوف بقى شوف الربط والعلاقة بين اول الصورة سبح لله تسليح والعزة الحكمة ومن اللي حصل مع اليهود من ايه لما ترى صور المصحفات لماذا تفتتح بتسبيح الله وبذكر الله والحكم في اي حد اي سؤال هنا صورة الصف طبعا غنيه عن التعريف ان شاء الله عملنا فيها جولات وجولات وجولات انا بس شفت امثله امثله عشرين ان مش فقط بنت الصف اللي هيتكلم عن ايه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا او القتال اهو بالتفصيل القتال وبعدين قال موسى وقوميه قومي ايه لمن تظنون وقد قد تعلمون ان رسول الله ايه ماذا شوفوا الكلام؟ موسى يهب؟ نوسى من اول ان يقوم بيقى من صفحين لغاية شين؟ لغاية عيسى وقال عيسى فاييه سر للك لي لأنه محمد بعدهم عليه السوء السلام لأن صاحب احمد ده فاللي بالك و احمد ليس لانه ولد الارسل رسوله بالهودة والدين حتى اللي هو الهره هو لانه هو الاحمد الفرقلوس لانه هشوف التفصيل ان شاء الله تعالى وقد ومن ذكر موسى الى ذكر عيسى وقال عيسى ابن ابن مريمه بن يا بني اسرائيلة مش هي أوروبا وأمريكا واليابان والسرائيل لا يا بني إيه إسرائيلة يا بني إسرائيلة إني رسول الله إليكم مصدقا لما بيننا بينات رأى وهو الشام برسولة معدث مو أحمد فلما جاء من البينات قال هذا السحر مبين إلى آخر الآيات وبعدين انت تقرأ برضو هو الذي إيه أرسايا رسوله شوف رسول برضو هك ومن موسى إلى عيسى إلى محمد عليه السلام إذا العملية مقترمة بالتسليح ولبقى لأيه لأن كل المرسلين هيدون مننا إيه المرسلين دول يقول لنا ايه سبح الله إيه؟ كود الكون في مرارة تسبيحية لله عز وجل هذا هو هدف كل المرسلين ان نقود الكون في مرارة ما اهتفضيها فيها بتسبيح الله عز وجل من هنا ربنا في المسبحات عما يشكر كل المرسلين يخصوصا ويقرم مع العزة والحكمة ايه بره مثلا وهو الغليل الحبيب للعزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم هو تعطى صلعين مرة في القرآن لا في المناسبة لي العديد الحكيم من هنا ارسال رسل ذي من الايات العجيبة جدا اللي هي المقترنة بين ارسال رسل وبين عدد الله تعالى وحكمته تكمل الصورة هل ادلكم على ايه؟ جم تنجيكم يا عذاب هل يم تؤمنون بالله ورسوله وتوزاهدون شوفت الكلام ايه زبط السفر الان ايه اللي اتكلم بسبيل الله بايه؟ بايه؟ لانه يجب لأن ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب تريد يكون ان يكون هناك على يجب تعمل ايه تعمل ايه يجب ان رقبتك قدمها من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من وتسعد وتستبشر بأولئي الذين يجب أقتلونا في سبيل الله من هنا السر عن الذكر الجهاد والإنفاق وإنفاق الرسل في الصور المسبحات في حد لسه ما مستوىبش الكلام ده ان شاء الله صورة الجمعة يالورا الصف على طول هنجلب التفسير برضو يصدق الله ما في السماواتي وما في الأرض الملك القدوس العديد الحكيم وراه على طول هو الذي ايه باعث في الأمين يا رسولا ده هنا ده اقتصر العملية على طول ده بابي على طول عليه السلام استجابت باعت إبراهيم وإسماعيل ربنا يبعث فيهم رسولا ايه منهم هنا ده اولا يبعث في رسولا منهم لنكبر عليهم اياتيه وليذكيهم التذكية الاول وده ليه حكمة ربهم ان شاء الله وليذكيهم ويعلهم الكتابة والحكمة لان كانوا في القبر, في القبر من قبر ذلك بلالي مبين واقعين من دونين لما الحق وهو العزيز الحكيم مرة تانية نسلم شرط الجمعة ان شاء الله لي الارض ايه خلي بالك مثل الذين حملوا أيوة... اهليفهم اول حمل الطرق ثم لم الحمار يعني الاشاره اللي جات لهم الرسالة وما فهموهاش ما جينيش ان هم لازم يقوموا الارض في تسريح لله عددا يقود القومه كلها هذا الانجاز عرفنا من من داود يا اخي ربنا خليني اشوف الجبال شوف الانسان ما فيهوش الم ما فيهوش الم اي بس فقرة في فقرات العمود الفقري هوب تفايق بس كده شويه قول اه وصوت وتجنب انه يتحرك ويتبدل ترابه وناي ومع ذلك الجبال حجر الدوليدي في النفوقك يخلص عليه وربنا ثلاثا قاب داود وتعود مع داوده داول عظم بيت الله ايه دا كله يعني انسان لم يبقى موحد اوي ومجد يقود هذه المخلوقات يا مكرم عند الله هذا هو الانسان لو قدر كبير جدا عند الله لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رب ابنه ايه لانه لن يشدح الله الا الذين امانوا وعملوا الصراحات فذلك في التغامن التقامل اقرأ انت الصورة واقرأ الايات الايه الساد تأتيهم رسلهم للبايدات فقالوا أباشنوا يهدوننا فتفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميل شوف الصورة بداية بالتسليح لازم تتحدث عن ايه عن الرسالات عرفنا بقى ليه المسبحات طب صورت الاعلى يعني ملايش الطيب نصيب ده بيقول كانت احب المسبحات ايه نبع اسف سبب عشان كلها كان بيقرأ كل جمعة اقرأ اليه الغشير بس انا بقرأ ايات اخر لان اعارف ان الناس بقينا في جدا. بلغت عنانا السماء انتو يسمحش القرآن في سلطة دماء في الجمعة لا حاجة رقوة إلا بالله طبعا نوع في الآية انو ما سوف الاولى للصورة سبح ايه سبح من؟ سبح اسمه شوف تلام سبح اسمه يا ربكك سبح اسمه طب ليش يعني هم سبح اسمه يعني لان في نفس السورة يقول له وذكر ايه وذكر اسمه اللي قال لك لكل اسم من اسماء الله عبودية خاص. كل اسم من له الله لها عبودية خصف العفو لابد ان تعبد العفو كيف تغفل الناس الغفور لازم تعبد الغفور كيف تغفل الناس. العزيز لابد ان تعبد العزيز كيف تستغني عندك واذ الناس بسب الله تبارك وتعالى فو اللهم اعزني بزبله لك واغنني بلفت قريه ريك لازم كده كل اسم اسماء الله يتطلب عبوديه تغفر كل اسم اسماء الله وذلك ذكر اسم ربي في ايه ايش معنى الصلاة يعني? حتى لو قدتها من الصلاة بتاعيكم دي. لأن في الصلاة هي فاتحة تيتادي. ففاتحة الكتاب تشتغل من اول الحنيب لغاية ملك يوم الدين على كل اسماء الله. يبقى وانا اتعبدهم بكل إيه؟ اسماء الله. وانا قال وذات رسم ربه ايه. وصل الله. شوف شوف الكلام. شوف رؤية ده ايه. لأن اسماء الله يبذكرها لها عبدال. وقال لك يا اسماء الله لها العبدالي خاصة بو. ظنوا اكتفى بهذا يعني. قلن في ربي وحدك التصيق الاولى قل امين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء يا ضرب الشقاء وشماكه الاعداء يا سوء القضاء اللهم الا انا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم انا نعوذ الشقاء الاعداء يا سوء القضاء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الفضاء وشناتة الاعداء برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علنا اللهم ارزقنا الامن والايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اهدنا سبل السلام برحمه منك يا أرحم الراحمين اللهم لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يجعلنا المتقين اماما برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أبناء المسلمين في كل ما يأتون وفي كل ما يدعون اللهم وفقهم في دروسهم وفي مذاكرتهم وفي صلاتهم وفي صيامهم وفي قيامهم وفي, وفي قعودهم وفي ذهابهم وفي ايادهم, وفي إيادهم برحمه منك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا والموحدين اللهم اعن بوحدنا ولا تقع عليهم اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم اللهم اعنهم ولا تقع عليهم اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم برحمه منك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ايها اخوه الكرام لان في مليفة لمسجد محمود تم اختيار خطيل دائم هناك هو اصلا موظف منذ عدة سنوات وكل ابن اتحاجه عشان نقول يكتب ونغذير مجد التوحيد كان عنده رسالة اقتراضي حضرها فعند اذن فرغوه رغم انفه عشان يقضر في المسجد وانا الحمد لله رب العالمين وفي كل الخير فإن شاء الله نحن هنا بالتمرار إلى أن يأتي مسجد آخر في الهرم معلش يعني يمكن إن شاء الله ونبدأ من الشهر المقبل إننا نحن نعطاها في فترة راحة حتى ننتهي على الأقل من الصور المسرد بحدي ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى سبحان ربك يا رب العزة والسلام والسلام على المرسلين